فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محلفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية استدل بآيات القرآن العظيم على صفات الله تبارك وتعالى وكان مما استدل به على الصفتين المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقال تعالى ولو شاء الله ما فتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرجا كأنما يصعد في السماء وهذه الآيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة وقد أخذ الشيخ الشابح رحمه الله تعالى في شرح هذه الآيات العظيمة بإكتاب الله تبارك وتعالى مبينا الإرادة الكونية التي هي مرادفة للمشيئة وهي متعلقة بكل ما يشاء الله تبارك وتعالى فعله وإحداثه فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئاً وشاء كان عقب إرادته كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لكم فيكون فبينا ما في الآية الأولى من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما ذلت عليه الآية الأولى التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله للسلال بها على صفات الله تبارك وتعالى فقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أطام بشرح الآية العظيمة في هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله وهو الله وإثبات ثلاث صفات لله تبارك وتعالى وهي الألوهية والقوة والمشيئة مشيئة الله تبارك وتعالى إرادته الكونية وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه بعدس إرادته الشرائية الدينية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه وأما الإرادة الكونية التي هي المشيئة فإنها تكون فيما يحبه وما لا يحبه ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل الإرادة الكونية نافذة على جميع العباد بدون تفصيل ولا بد من وجود ما شاء الله تعالى بكل حال، فكل ما شاء الله وقع ولا بد سواء كان في ما يحبه ويرضاه أم لا. أما الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه ويرضاه. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه وقام الشيخ الشاريف رحمه الله تعالى بشرح الآية العظيمة وأقذ ما دلت عليه من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقال في هذه الآيات من الأسماء الله ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة ثم ذكر الآيات الثالثة فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات التي على صفتي المشيئة والإرادة فقال قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وشرح الشيخ الشارح رحمه الله هذه الآية واستخرج منها الأسماء والصفات فقال رحمه الله تعالى في هذه الآية من الأسماء اسمه تعالى الله ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة ثم ذكر الآية الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للاستدلال بالقرآن العظيم وآياته الباهرات على صفات الله تبارك وتعالى وعلى صفتي الإرادة والمشيء فقال الآية الرابعة قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يدعى صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال تعالى فمن يرد فمن اسم جازم يرد مجزوم على أنه فعل الشرط فمن يرد فمن يرد الله يعني من شاء الله سبحانه أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير أن يهديه يشرح صدره يشرح مجزوم وهو جواب الشرط كمن يدد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الشرح الشق وأصله التوسعة تقول شرحت الأمر أي بينته ووضحته الشرح الشق في الأصل وأصله من التوسعة وشرحت الأمر بينته ووضحته وفصلته فكأنك جعلته واسع فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا يتاسع لقبول الحق حرجا يعني شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير وهو تأكيد لمعنى ضيقا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا يعني لا يتسع لقبول الحق حرجا يعني شديد الضيق ولا يبقى فيه منفذ للخير بحال وهو تأكيد لمعنى ضيقا أي حرجا كأن يصعد في السماء كأن يصعد أصله يتصعد أي كأن ما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة فما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه ولا يستطيعه ولم يناله فصعود السماء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يجعل صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يصعد فِي السَّمَاءِ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فمن يرد, فمن يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ المراد بالإرادة هنا الإرادة الكوني والمراد بالهداية هداية التوفيق فتجده من شرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائد يفعلها بفرح وسرور وانطلاط فإذا عرفت من نفسك هذا فأعلم أن الله أراد بك الخير وأراد لك الهداية أما من ضاق به برعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية وإلا لن شرح صدره هذه علامة أن الله تبارك وتعالى أخبر العلامة الهداية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فإذا وجدت في نفسك فرحا وسرورا وانطلاقا بشراء الإسلام وشعائره ولم تجد ضيطا فضيق بها ذرعا وتحس لها ثقلا وإنما تجد فيها انطلاقا وسرورا وفرحا إذا وجدت ذلك فعلم أن الله تبارك وتعالى قد من عليك بالهداية وأراد لك التوفيق وأما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله تبارك وتعالى فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية وإلا لن صدره ولهذا تجدون الصلاة التي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين يجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين تجدونها قرة عيون المخلصين قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيب إلي من دنياك النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي في عشرة النساء والإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصححة وحسن الحافظ رواية النسائي حبيب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عين النهر صلى الله عليه وسلم فإذا قيل للشخص إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فانشرح إذا قيل له ذلك صدره وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك ولولا أن الله شرعه لكان بدعا وأقبل عليه ورضي به فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خير فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح يعني يوسع ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال رب شرح لي صدري يعني وسع لي صدري في مناجات هذا الرجل وفي دعوته إلى سبيلك لأن فرعون كان جبارا عنيدا فدع موسى عليه السلام رب أن يوسع صدرك حتى يتحمل ما ياتي من هذا الرجل الذي يدعي أنه رب بل يدعي أنه الرب الأعلى وأنه ما علم لهم من إله سواء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هذا عام لأصل الإسلام ولفروعه أيضا وواجبات يشرح صدره للإسلام فيقبله بدءا إذا كان كافرا إذا لم يكن مسلما فيشرح الله رب العالمين صدره للإسلام فيسلم فإذا ما أسلم شرح الله رب العالمين صدره بوادبات الإسلام وفروع الإسلام وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائع الإسلام أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداي وكلما كان الصدر منشرحا لتعاليم الله وكلما كان الصدر منشرحا لشرائع وشعائر الإسلام العظيم دل ذلك على إرادة الله تبارك وتعالى به الهداية والعكس بالعكس وإذا لم يكن ذلك كذلك فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يرد به الهداية وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن ما يصعد في السماء من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق ثم مثل ذلك بقوله تعالى كأنما يصعد في السماء أي كأنه حين يعرض عليه الدين حين يعرض عليه الإسلام العظيم كأنه يتكلف الصعود إلى السماء ولهذا جاءت الآية يصعد بالتشديد ولم يقل تعالى يصعد كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى إن الله تبارك وتعالى أتى بهذا الفعل كأن ما يصعد في السماء كأن ما يصعد في السماء ولم يقل كأن ما يصعد في السماء ولكن أتى بهذا الفعل وهو يدل على تكلف الصعود إلى السماء بمشقة شديدة وعسر شديد وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأل ولنفرض أن هذا رجل قلب منه أن يصعد جبلا رفيعا عاليا صعبا فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسا بهذا التكلف لأنه يجد من هذا ضيقا كلما حاول يجد من نفسه ضيقا لتكلفه قال الشيخ رحمه الله تعالى وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وسار أشد حرجا وضيقا وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرة والضيطر كأنما يصعد في السماء فأفاد الشيخ رحمه الله تعالى هنا من هذا الأمر الذي وصل إليه المتأخرون يعني في المعارف الحديثة أن الإنسان كلما على في جو السماء زاد عليه الضغط كما يقول الشيء كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيطا سواء هذا وهذا هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجعله هكذا على هذا النحو الذي ذكره الله رب العالمين ذا صدر ضيق يعاني من الحرج وشدة الضيق ما يعاني كأنما يصعد في السماء قال ونأخذ من هذه الآيات الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل الإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير لأنه قال فمن يرد أن يهديه ومن يرد أن يضل. هذا التقسيم لا يقول إلا في الأمور الكونيات أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله فهذه إرادة كونية لا غير لا تكون إرادة شرعية بحال لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله تبارك وتعالى وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه. وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحقوق العباد وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك فإن يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم وهذا معنى جليل وهو أن الإنسان إذا وجد في نفسه الضيق والحرج لأوامر الله تبارك وتعالى ولم يأتي بها كما أمر الله رب العالمين أن يؤتى بها ولم ينشرح لذلك الإتيام صدره فإنه من القسم الثاني ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فإذا لم يشرح الصدر لأمر الله تبارك وتعالى في الإسلام كله أصله وفرعه ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وما يتعلق بحق عباد الله تبارك وتعالى إذا لم ينشرح الصدر لهذا فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله تبارك وتعالى إضلاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين هذا حديث متفق على صحته من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهم من يرد الله به خيرة يفقه في الدين الفقه في الدين يقتضي قبول الدين لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه فيستدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث المتفق على صحته أن الإنسان إذا رضي الدين وقبل الدين فقد أراد الله تبارك وتعالى به خيره وأنه إذا لم يرضى الدين ولم يقبل الدين ونازع في أوامر الله رب العالمين فإن الله تبارك وتعالى كما يدل مفهوم هذا المنطوق وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فمفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين المنطوق من يرد الله به خيرا يوفقه ويفقه في دينه وإذا من لم يفقه في دين الله تبارك وتعالى شيئا ومن لم يفقهه الله تبارك وتعالى دينه ما حاله حاله أنه لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا هذا هو المفهوم الفقه في الأصل الفهم واشتقاقه من الشق والفتح يقال فقها الرجل بالفس فقها الرجل يفقه فقها فقه إذا فهم وعلم وفقها الرجل بالضم يفقه إذا صار فقها فبالضم إذا صار الفق له سدية وفقها الرجل يفقه فقها إذا صار الفق له سدية فصار فقها وأما فقه الرجل بالكسر يفقه فقها هذا إذا فهم وعلم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالخذلان قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما فهذا إقسام من الله تبارك وتعالى مؤكد بلا فلا وربك فهذا قسم قسم بالله تبارك وتعالى وأتى بالإضافة التي تدل على التشريف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليمه قسم مؤكد بلا وهذا الإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل وهي ربوبية الله للرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك وهذا القسم المؤكد بهذا النفي فلا وربك هذا يدل على نفه الإيمان عما لم يقل بهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم فهذا القسم المؤكد بلا وأتى الله تبارك وتعالى بهذه الإضافة وهي أخص ربوبية من الله عز وجل لعباده وهي ربوبية الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أتى بهذا جميع للدلالة على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه حتى يحكموك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن فإما كافر كفرا يخرج من الملة وإما كافر كفرا دون ذلك على حسب الثاني انشراح الصدر بحكمه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضى بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثالث من الأمور التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الآية والتي ينبغي أن يستكملها العبد حتى يكون مؤمنة أن يسلموا تسليما وأكد التسليما بالمصدر ويسلموا تسليما يعني تسليما كاملا لا اعتراض فيه ولا شائبة من رفض تحتريه بل يقول ويسلموا تسليما فأكد بالمفعول المطلق ويسلموا تسليما فأكد الله تبارك وتعالى بالمصدر يعني تسليما كاملا فاحذر أن ينتفي عنك الإيمان يا أخي والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكنما ما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء بجان وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان فبأي وجه ألتقي ربه إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى والنضرب لهذا مثل تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية فاستدل أحدهما بالسنة فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيطا كيف يريد أن يخرج عن متبوعه يعني عن اتباع متبوعه إلى اتباع هذه السنة هذا الرجل لا بلا شك في إيمانه لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأن ما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا إلى ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون باتباعه لهذا الذي يتعصب لرأيه ويلوي عناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده إنه على خطر عظيم إنفعا أقسام الإرادة الإرادة تنقسم إلى قسمين القسم الأول إرادة كونية والقسم الثاني إرادة شرعية القسم الأول وهو الإرادة الكونية الإرادة الكونية مرادفة للمشيء الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة الإرادة الكونية مرادفة للمشيء ترادثاً تاماً الإرادة الكونية مرادثة تماما للمشيء فأراد فيها بمعنى شاء وهذه الإرادة أولى تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى وبما لا يحبه فقد يريد الله تبارك وتعالى إرادة كونية بمشيئته ما لا يحب كهذه المعاصي التي تقع في ملكه فإنها لا تكون إلا إذا أرادها أن تقع ولكنه لا يحبها فيأذن بوقوعها ولكنه لا يحبها فهذه الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة وأراد فيها بمعنى شاء تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى وبما لا يحبه وعلى هذا فإذا قال قائل هل أراد الله الكفر فقل بالإرادة الكونية نعم أراد لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد يعني أوقع هذا الكفر في كون الله تبارك وتعالى بدون إرادة الله لا يمكن كما سياتي إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن تقول أراد الله تبارك وتعالى ذلك بالإرادة الكونية ولم يرده الله تبارك وتعالى إرادة شرعية لأنه لو لم يرده الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية لو لم يأذن بوقوعه نوافع وهو لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أيعصى ربنا تبارك وتعالى قهرة لا يمكن فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ما لا يحبه ولا يرضاه من الكفر والفسوق والعصيان وتلك المخالفات يأذن بوقوعها ولكنه لا يحب ذلك ولا يرضاه يأذن بوقوعها إذن هو المشيئة وهي الإرادة الكونية ولكنه لا يحب ذلك ولا يرضاه ولكن يأذن لأنه أعطى الاختيار لعباده وكلفهم الله رب العالمين بفعل ولا تفعل فيفعلون أحيانا ولا يفعلون أحيانا فإذا ما وقعت منهم المعاصي بإرادتهم والله تعالى إنما أرادهم طائعين له غير عاصين وخلقهم ليبتليهم يكلفهم وينظر ماذا يصنعون فإذا وقع منهم في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله تبارك وتعالى فلابد أن يقع ذلك بإذن من الله لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد أي ربنا قهرا فيأذن للعبد العاصي بأن يفعل ذلك لأنه حمله مسؤولي وأعطاه الاختيار فيريد أن يفعل السيئات فيأذن له بفعلها لأنه لو أراده طائعا لا يعصي قط معصى الله تبارك وتعالى في شيء ولا طرفة عين ولكن الله تبارك وتعالى كلف وأعطاه الاختيار والله عز وجل خالقه وما فعل كما هو معنوع ولكن ينظر ما يفعل في هذه الحياة فيريد أن يعصي الله تبارك وتعالى فيأذن الله رب العالمين له بالعصيان ولكنه لا يحب من أجل أن يعاقبه عليه أو من أجل أن يتوب عليه إذا تاب منه يعني مما وقع فيه من العصيان إلى غير ذلك من الأهور ثانياً يلزم في الإرادة الكونية في المشيئة وقوع المراد يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلّف الإرادة الشرعية يمكن ألا يقع ما يريده الله كيف يعني أراد الله تبارك وتعالى بمعنى أنه كلفنا وطلب منا أن نصلي فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي إرادته من الصلاة إرادة شرعية لا يشترط أنطقة هي فيما يحبه الله رب العالمين ووارضاه فمنا من يصلي فياتي بما أحبه الله رب العالمين وارضاه ومن من لا يصلي هذا الذي يريد أن لا يصلي لا يمكن أن لا يصلي إلا إذا أذن الله رب العالمين له أن لا يصلي هذه إرادة كونية وهو لا يحب له ذلك وإنما يحب له أن يصل ولكن أراد أن لا يصل فليفعل أراد أن يرتكب الفاحشة لابد أن يأذن الله رب العالمين بوقوعها في ملك لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد فيتركه يفعل ما يريد يترك العبد يفعل ما يريد بإذنه بمشيئته التي هي الإرادة الكونية وهو يبغض ذلك ولا يحب وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم أن يقع مراد الله تبارك وتعالى منه فإن الله رب العالمين قل أرادنا مصلين مزكين صائمين تالين لكتابه العظيم أرادنا بعيدين عن المعاصي والخنا والتسفل إلى سافل الأخلاق وسفسافها وغير ذلك ولكن منا من يكون كذلك ومنا من لا يكون فالإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة هي فيما يحبه الله ويرضاه تقع وقد لا تقع في ملك الله. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة لا بد أن تقع، وهي في ما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. ويأتي إن شاء الله تبارك تعالى بيان الفارق بين هذه وهذا. الإرادة الشرعية التي هي مرادفة للمحبة أراد فيها بمعنى أحب. الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة أراد فيها بمعنى شاء. الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة أراد فيها بمعنى أحب تختص بما يحبه الله فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق لأن الله رب العالمين لم يأمر شرعا بالكفر ولا بالفسو ولا بالعصيان ولكن إذا أراد أحد أن يكفّر ومن شاء فليكفر ومن شاء أن يفسق فليفسق من شاء أن يشرب الخم فليشرب ولكنه لا يفعل شيئا من ذلك إلا بإذن ربنا تبارك وتعالى يأذن به وهو لا يحبه ولا يرضاه يقع في كون مع بغضه له وعدم حبه له ولا رضاه عنه ولكن يأذن أن يقع هذا في ملك الله تبارك وتعالى ولا يلزم فيها وقوع المراد في الإرادة الشرعية بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه يعني يكلفهم بذلك يحب ذلك أراد بمعنى أراد بمعنى أحب فتقول إن الله يريد شيئا ولا يقع يعني يحب الشيء أن يقع ولكنه لا يقع لأنه يريد من عباده أن يفعلوا، يفعلونه أحيانا ولا يفعلونه أحيانا أخر يريد من الخلق يعني يحب من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المحبوب. قد يعبدونها وقد لا يعبدون بخلاف الإرادة الكونية بخلاف الإرادة الكونية إنها لا بد أن تقل وهي فيما يحب وفيما لا يحب وأما الإرادة الشرعية التي هي مرادفة للمحبة فإنها لا تختص إلا بمحبوبات الله تبارك وتعالى وهذه لا يلزم فيها وقوع المراد قد يقع وقد لا يقع دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد وكان معتزلياً آل وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفرايني فلما دخل القاضي عبد الجبار وكان معتزلياً محترقاً فلما دخل قال على الفور والإسفرايني من أهل السنة الآل السنة بمعنى أنه ليس معتزليا ولكن هل كان على مذهب السلف هذا شيء آخر المهم أنه دخل أي عبد الجبار المعتزلي القاضي دخل على صاحب ابن عباد وكان معتزليا آله فوجد عنده الإسفراينية فقال عبد الجبار على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الإسفرايني على الفوري سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مرادك أيريد ربنا أن يعصى فقال الإسفراييني أيعصى ربنا قهرا فقال عبد الجبار أرأيت إن عن الهدى وقضى علي بالردان أحسن أم أساء فقال الإسفراييني إن كان منعك ما هو لك فقد أساد وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب في المفصل إذن أيريد أي ربنا أن ينازع في الإرادة الكونية ينازع في الإرادة الكونية وهو يقول أولاً عندما دفع سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني أنه لا يريد لا يريد إرادة كونية أن يقع في ملكه تبارك وتعالى الفحشاء فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء فينكره ينكر الإرادة لهم ينكرون الصفات كما تعلم وهو ينكر ذلك فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني كيف يريد هذا أن يقع في ملك؟ فقال له الإسرائيلي فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وكيف يقع في ملكه ما لا يشاء؟ فقال عبد الجبار وقد فهم أنه قد عرف مراده أن يريد ربنا أن يعصى قال يعصى ربنا قهرا أن يريد ربنا أن يعصى قال يعصى ربنا قهرا يعني إن لم يكن قد أراد أن يعصى يعني إرادة هي السماح هي الإذن هي الإرادة الكونية بمعنى أنه أراد ذلك يعني شاء سمح بوقوعه في ملكه وهو يبغضه ويترهه ولا يرضاه فيقول أيريد أي ربنا أن يعصى إن لم يفل قد أذن بذلك فقد عوصي قفر فالذي يريد أن يفر منه صار هو بفراره منه إلى ما هو أسوأ منه فكأنه يحتمي من الرمضاء بالنار الرمل الذي يتلهب في حمارة القيض وقد اشتد وهج الشمس بوقعه عليه يريد أن يحتمي بهذا بالنار فهذا يريد أن يحتمي من الرمضاء بالنار فيقول أيريد أي ربنا أن أي يعصى، قال أيريد ربنا قهرة فأنا أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء يقول قضى عليا أبو الرادة. الذي هو هنا ضد الهدى يريده أهل السنة بإثباتهم إياه أمرا يتعلق بالإرادة الكونية بالمشيئة فيأذن بأن يقع في ملكه فيقول هو معترضا. أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا يعني إن كان هذا عن, أمره عن يعني إرادته يعني عن مشيئته أحسن أم أساء فقال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء وهذا له وليس لك صار الفرق بين الإرادتين من وجهي قال الشيخ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم لأن الشرعية بمعنى المحبة فيحب الله تبارك وتعالى لنا الطاع فمن الطاع ومن العاص يحب من البر فمن البار ومن الفافر يريد من الإيمان فمن المؤمن ومن الكافر فلا يلزم وقوع ما أحبه وأما الإرادة الكونية فلابد أن تقع يلزم فيها وقوع المراد الشرعية لا يلفق الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله تبارك وتعالى لا تتعلق إلا بما يحبه الله إرادة شرعية إن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا إلا الخير وما أراد منا إلا الخير وما حملنا إلا على الخير فإذا الإرادة الشرعية يعني ما يحبه الله تبارك وتعالى إنما يقتص بمحبوبات الله تبارك وتعالى الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة عامة فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله ففرق بين الإرادتين فهذا موطن جليل جدا لو عرفته نفت إلى كثير من حقائق الدين لو عرفت هذا الموطن وفرق بين الإرادتين بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وعندما تتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وأنت واعي لهذا الفرق بين الإرادتين ويذكر الله تبارك وتعالى الإرادة فأي صيغة من صور صياغتها في كتاب الله تبارك وتعالى وأنت تفرق فإن الله عز وجل يهديك بهذه التفرقة إلى الخير العميل ويشرق في قلبك من نور المعرفة أمر كبير الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها الله ولا يرضاه الإرادة الشرعية يحبها ويرضاها فالله أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا أرادها كونا لأن العاصي أحب وأراد أن يعصي، فأذن الله تبارك وتعالى له أن يعصي، فأراد أن تقع في كونه يعني سمح بأن تقع المعصية في كونه لا يعصى ربنا خارة فأذن بوقوعه ولكنه لا يحبها ولا يرضاه إذن تقول أراد المعصية كونا ولم يردها شرعا، فتفرق بين الأمورين وأيضا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها قد تقع الشرعية وقد لا تقع الإرادة الكونية مقصودة لغيرها الإرادة الكونية مقصودة لغيرها فخلق إبليس وسائر الشرور لتحصيلي السعادة بالمجاهدة والتوبة والاستغفار إذا هذه الإرادة الكونية مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها إن الله تبارك وتعالى خلق إبليس ليمتحن الناس بطاعتهم لربهم تبارك وتعالى خلقت هذه الشرور في كون الله تبارك وتعالى من أجل المجاهدة من أجل التوبة من أجل الاستغفار وهذه كلها من محبوبات الله تبارك وتعالى يحب الله تبارك وتعالى ذلك ويرضى عن فهذه المحاب إنما هي المقصودة الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها الإرادة الكونية مقصودة لغيرها الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها فالله أراد الطاعة كونا وشرع أراد الطاعة كونا وشرعاً يعني إذا وقع لأنه إذا أراد العبد الطاعة فلا بد من الإذن من الله تبارك وتعالى هذا الإذن يسمى بالإرادة الكونية لا بد أن يأذن بوقوع ولكن هو يحبه أيضاً فهي كونية وشرعية معه فإذا أتى العبد بالطاعة فلا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذه الطاعات في كل لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد فيأذن الله تبارك وتعالى هذا الاذن الذي هو المشيئة يسمى الإرادة الكونية ولكن هذا من محاب الله أم ليس من محاب الله هذا من محاب الله إذن هو من ما أراده الله رب العالمين شرعا فهو أيضا إرادة شرعية فهو إرادة كونية وشرعية معًا إذن أراد الله رب العالمين الطاعة كونًا وشرعا وأحبها الله رب العالمين ورضيها تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص والمطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي لأن العاصي إذا عصر الله تبارك وتعالى أتى بما لا يحبه الله فلا وجود هنا للإرادة الشرعية الدينية وإنما الذي هو موجود الإرادة الكونية وهو الإذن من الله بوقع الأمر الذي لا يحبه ولا يرضى إذا العاصي يتحصل على الإرادة الكونية القدرية وأما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فتجتمعان معا في حق الطائع وفي حق المخلص لله كبارك وتعالى من لم يثبت الإرادة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ومن لم يفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية فالجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط وجعلوا كل شيء إرادة كونية جعلوا كل شيء إرادة ولم يميزوا بين الإرادتين فجعلوا المعصية مرادة لله تبارك وتعالى بمعنى أن العبد قد جبر على فعل هذه المعصية هذا ضلال مبين والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط ولم يجعلوا إرادة الله تبارك تعالى بمعنى مشيئته متعلقة بفعل العبد ولذلك نفى العلم السابق لله تبارك وتعالى عن أفعال العباد، فأثبتت القدريات الإرادة الشرعية وحدها، وأثبتت الجبريات الإرادة الكونية وحدها، فضل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أضل من حمر أهليهم، كما يقال هذا الرجل أضل من حمار أهله، أهل السنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم أثبت الإرادتين وفرقوا بين الإرادتين فأثبتوا الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة وأثبتوا الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة وفرقوا بين الإرادتين فقرت عيونهم واستقرت على الحق أرواحهم واستقامت على الصراط المستقيم أقدامه وتجد مثل وتجد أنك تفهم حقيقة الدين عندما تفرق بين الإرادتين إذا قال قائل كيف يريد الله تعالى كونا يعني أن يقع في كون ما لا يحبه بمعنى كيف يريد الفس والكفر والعصيان وهو لا يحبه الجواب أن هذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى من وجه مكروه إليه من وجه آخر فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة ومكروه إليه لأنه معصي لا مانع أن يكون الشيء محبوباً مكروهاً باعتبارين يعني أن يكون محبوباً باعتبار وأن يكون مكروهاً باعتبار آخر وهو شيء واحد ولكن يحب من وجه ويبغض ويكره من وجه آخر فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلبة كبده وثمرة فؤاده يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بمشرة لقاتله الأب لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشق جلده وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور. يذهب بي إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء ثم يأخذها ويكوي بها ابنه وهو راض بذلك لماذا يرضى بذلك وهو ألم للب لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك فهو سبحانه وإن عصية ولكن هذه المعصية لا تقع في ملكه إلا بمشيئته وإرادته سبحانه ولا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له ولا يلزم من للشيء أن يكون مرادا له بالإرادة الكونية بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية يعني هذا بوقوع ويوقع الشيء ولا يرضى عنه فالمعاصي ولا يريده بالإرادة الشرعية وإنما هو مراد بالإرادة الكوني. فإن قلت كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه إن قلت قيل الفنقل فالجواب لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه الله هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر محبوب له من وجه آخر وهو لما يترتب عليه من المصالح العظيمة فمثلا الإيمان محبوب لله والكفر مكروه لله فأوقع الكفر وهو مكروه الله لمصالح عظيمة لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر النعمة التي أنعم الله بها عليه بالإيمان لولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهل عن المنك لأن الناس كل الناس يكونون حينئذ على المعروف ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحد ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكر لولا وجود الكفر ما قام الجهاد في سبيل الله ولولا وجود الكفر لكان خلق الناس عابثا لأنهم يكونون مؤمنين جميعا فأين التكليف وأين التوبة وأين متعلقات الأسماء والصفات التي تتعلق بالتوبة والغفران والرحمة أين هذا جميعه فإذا لولا وجوده الكفر لكان الخلق عبثا، لكان خلق الناس عبثا، لأن النار متوى الكافرين ولولا وجود الكفار ما عرفت ولاية الله لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله من الكافرين وأن تحب أولياء الله من الطائعين المتقين وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة للإنسان ورحمة الله فيها ظاهرة ولكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله للإنسان ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيم كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت وغير ذلك من النعم ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله عليه عن طاعة الله عز وجل كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى وهذه مثابة عظيمة فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه فتلا حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى وشاهد هذا قوله تعالى واه الفساد في البر والبحر لما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا فهذا الذي تراه في هذه الآية يفسر لك هذا الأمر الجلي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا فكأن الله تبارك وتعالى يذيقهم ما يذيقهم من مس البأساء والضراء وما ينزله الله رب العالمين بهم من البلاء من أجل أن يعودوا إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم ومن أجل أن يتوبوا إلى الله رب العالمين ومن أجل أن يستغفروا الله تبارك وتعالى وهذه محاب لله تبارك وتعالى وإذا فكر الإنسان هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرف ما لله تعالى من الحكمة البالغة فيما يقدره مما يحبه ومما يكرهه وأنه سبحانه يخلق ما يكره ويقدر ما يكره لمصالح عظيمة قد يحيط بها الإنسان وقد لا يحيط بها ويحيط بها غيره وقد لا يحيط بها أه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهذه حكم جليلة جدا وما من أحد من خلق الله إلا وهو عالم بهذا الأمر الكبير وأن الله تبارك وتعالى يقدر عليه أحيانا من ألوان البلاء ما يرده به إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم كأن يجد في قلبه كأن يجد في قلبه انحرافا وكأن يجد في قلبه بعدا عن دين الله تبارك وتعالى فإذا ما قدر الله تبارك وتعالى عليه المرض إذا قدر الله رب العالمين عليه لونا من ألوان البلاء رده الله رب العالمين إليه. وكثير من الخلق يستغنون مع العطاء يستغنون عن الله تبارك وتعالى ويرى الواحد منهم أنه بالعطاء قد استغنى عن الله تبارك وتعالى ووقع في قلبه لون من ألوان التكبر والتجبر والاستغناء فإذا أراد الله رب العالمين به الخير قدر عليه من المكروهات ما قدر من أجل أن يرده الله رب العالمين إليه من قريب فهذا أمر جليل في حكمة الله تبارك وتعالى في هذه الأمور إذن نحن نستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلفية أمري الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله لأن كل شيء بإرادة وهذا يحقق لنا التوكل على الله والأمر الثاني أن نفعل ما يريده الله تبارك وتعالى شرعا فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه فإنه حينئذ يقوي عزمنا على فعل ذلك المحبوب لله رب العالم هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسنكية فالأول باعتبار الإرادة الكونية يعني إذا وقع شيء مما يسوء فنعلم أن ذلك بأمر الله رب العالمين لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله نسلم لله تبارك وتعالى ونعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله رب العالمين فيتحقق عندنا حينئذ التوف Xing لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يريد الله رب العالمين هذا ما يتعلق بالإرادة الكونية وأما الإرادة الشرعية فإن الإنسان إذا عرف ما يريده الله رب العالمين شرعاً وعلم أن ذلك محبوب لله رب العالمين حرص على أن يفعله عندما يعلم أنه محبوب لله جل على فإنه يكون حريصا فيقوى عزمه على فعله من أجل أن يتحصل على فعل محبوب ربه حتى يؤتيه الله رب العالمين محبته كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهي آية المحنة وستأتي في صفة المحبة مما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الآيات التي تثبت صفة المحبة في هذه الآية دلالة على أن الإنسان لا يمكن أن يكون محبوبا إلا إذا أتى بما يحبه الله رب العالمين وليس الشأن أن تحب وإنما شأنه أن تحب ليس شأنه أن تحب وإنما شأنه كل شأن أن تحب ولذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي تعرف عند آل السنة بآية اختبار أو آية لمتحان أو آية المحنة كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ليس شأنه أن تحب وإنما شأنه أن تحب فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة كل شيء يقربنا إلى حبه تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين